من راحة كده يا حلوة افتحي له زرائل الأميص ايه ده؟ اكتر اكتر خلي صدره يبان ماشي وانت هتعمل ايه بقى بالصور دلوقتي؟ بعدين مش دلوقتي سلح في ايدينا نستخدمه لما نحبه والله يا سلوان ما اسعبش عليك يا يا حلو يوقع يا بيت تكوني حبتي هو اللي يحبك يعرف يا حب تاني <تصفيق> ايوة كده اتلمي لفنة بقى سجرتين وتعالي ماش طيب أقوم أنا بقي يا دكتورة واجيلك وقت تاني عن إذنك اتفضلي عاجبت كده؟ لا طبعا مش عاجبني خالص حضرتك بقى اللي مسك عيادت البيه وهو نفسه روح فين؟ وفين مرفة الممردة؟ هو إيه اللي بيحصل هنا من ورايا؟ وإنت دخلك إيه باللي بيحصل؟ عيادت إيه بقى وأنا أمه اللي علمته كل حاجة من اول ماشي لحد الطب لا وهو فالح في الطب الحقيقة والزباين واقفين يعني في الشارع من كتر ال� هو ستاتي يا حبيبتي زي البيوت أه أعتاب. وانت ما شاء الله من ساعة ما دخلتي وعرفك والرزق اتقطع خالص جوزي فين؟ دوري ممكن تلاقيه تحت سرير الكشف يعني انت مش عايزة تقوليلي جوزي فين؟ ايه؟ هتبلغي عني البوليس؟ اه اه ايه دا ايه دا انا فين؟ ثري مين ده صح النوم يا حبيبي انا هو انا ايه اللي جابني هنا ايوه ده انت غلبتني هو ايه اللي حصل اللي حصل ما يضحكيش يا نهار اسود الساعه بقت 9 بالليل طب ومالك مخدود كده ليه هو انت عايل عايل ايه انا لازم امشي حالا طب حتى استنى اعمل لك قهوه عشان تفوق لا لا لا لا افوق انا هفوق في الشارع طب هشوفك امتى يا عمري في العياده في العياده لا لا لا لا من العياده بتكلم على هنا بعدين بعدين بعدين نتكلم طيب وفلوس الإيجار المتأخر ما بكرة يا مرفة بكرة ماشي انا مبسوطة قوي يا أستاذ شريف إنك قريت الإعلان وجيت تطلب المساعدة أشكرك يا أستاذة بس كلنا محتاجين لبعض حضرتك بتشتغل إيه؟ ببيع إعلانات يعني دخلك كويس أو الحمد لله معلش انا بسأل السؤال ده عشان أقدر أحدد المستوى الإجتماعي لا أسألي براحتك يا فدن ممكن أعرف إيه مشكلتك؟ حضرتك انا درست بره وعارف ان في فحوصات بتتعمل للمقبلين على الجواز علشان يعرفوا هل هناك توافق في الجينات بين الزوجين ولا لا وهل عندهم القدرة على الإنجاب ولا لا, لأ لان مثلا من حق خطيبتي لو عرفت اني ما عنديش القدره تطلب الانفصال مثلا عشان بتحلم باطفال هايل فين المشكلة بقى المشكله فيها وفيها رافضين تماما فكره الكشف المبكر دي غريبة قوي في مجتمعنا الشرقي الراجل هو اللي بيعترض ويربط الموضوع بالرجوله وده خطا عدم القدره على الانجاب مالهوش اي علاقه بالرجوله تقول لمين بقى يا استاذة وايه مبررهم للربط يا استاذ شريف حضرتك كلام غريب على اننا كده بنتدخل في اراده ربنا وان البركه هتقل هو والدها بيشتغل ايه عنده محلات عطاره طب ممكن تديني عنوانه هو حضرتك عايز عنوان الحاج ليه اكتبه بس هو حضرتك مش هتروح تقعدي مع خطيبتي خديجه الاول لازم اعرف البيئه الاجتماعيه اللي اتربت فيها وبعدين هقعد معاها طبعا مساء, مساء ممكن اعرف سعادتك كنت فين لحد فين تتوقع دكتور نساء وولاد هيبقى فين امم هو انا لما اسالك تسالني ايه ممنوع يعني اسالك ده على اساس انك مديرتي في الشغل مثلا خلاص مصدق انك كان عندك حاله ولاده متعثره طبعا لازم تصدقيني هو انا من امتى بكذب طب فين فلوسنا عملية الولاده نعم وعايزاهم ليه اعرف بس خدت كام هو انت هتحاسبيني ولا ايه بقولك يا يسري اذا كنت فعلا في عمليه طلع طب والله يا عشان طريقتك ما هوريك حاجه كنت فين يا يسر. حتى العيانة معبرتهاش هو ايه يا ماما؟ ايه يا سعيدة؟ هو انا عيل ولا ايه؟ هتبدل طول عمرك بالنسبة لي عيل ده ايه اليوم لسود ده؟ انت ما تجيش ماشي لكن الزفتة مرفت كمان ما تجيش مرفت دي تبقى المساعدة بتاعتي انا تصبحوا على خير دي تلقى الست محترمة بشكل سعيدة دي بجد يا فاروق او اللهي يعني ناوي تسمع كلامها؟ اسمع كلامها في ايه؟ هترجع لبيتك وولادك وتسيبك من أصحابك اللي غيروك دول ولا جابتلي سيرة أي حاجة من حاجات دي نعم وما اللي اتكلمتوا في ايه؟ لا ممنوع تكلم هي قالت ليه اللي بيننا اسرار أسرار؟ وميعمل لي كبات شاي عشان مصدعة بيت حاضر المرب بتلكل خفيف انت وهي يا تهاني بالراحه اوعى الامن ياخد باله ما تقلقش دي شغلانتنا يلا يلا بسرعه خشوا دي الجبن وده الدقيق فاهمين وسيبنا نشوف شغلنا بقى يا استاذ المهم حسابنا هيبقى مع مين هيبقى معايا انا بس خلصوا يا فندم مخمر معاه ناس ودخلوا المدرسه بالليل كده ايوه يا فندم ادخل عليه انا والمجموعه اللي معايا لا استنى لما تشوفوا هيطلعوا سابين ايه امسكوهم متلبسين حاضر يا فندم خلصوا كله تمام نقفل المغزن ومال هتسيبه مفتوح يا عمّة بالراحة علينا خرجوا يا فاندي معاوني ولا حاجة زي ما دخلوا زي ما خرجوا غريب هاوي جايز كانوا بدوروا على وراه ومعرفوا الشي لقوا يعني اتصرف ازاي اقفل وانا هتصرف انت كنت فين بقالك ساعتين يا مخيمر ده انا امراتي ما بتسألنيش السؤال ده هو انا مش هاب امراتك ولا ايه رد كنت فين بكرة تعرفي كنت فين بقولك ايه يا مخيمر اه نعم ليك لا لا بلاش والنبي مفاجئاتك عشان هي مش ناقصه طب مش تسالي الاول هي ايه المفاجاه قولي يا ستي انا ومراتك اتقابلنا نعم يا اختي بتقولي ايه بقول لك انا ومراتك اتقابلنا فين فين وازاي وليه عرفت حاجة؟ انطقي بالراحه عليا في ايه مالك اتخضت كده ليه انطقي ايه اللي حصل ما بينكم مفيش حاجه يا سيدي دي صدفه ما تخافش قوي كده أوه طيب الحمد لله طيب يلا يلا نزلي دلوقتي وبكرة نتكلم خلاص يا سيدي نازلة ما تزوقش مفيش حاجة نتكلم فيها أصلا سلام يا ابني الكلام ده مش هيحصل عندي ولا البنت من بناتي ده ليها ليه أوليه أعمل حج؟ أحسن ليك انت حر روح لحد تاني يديلك بنته ويرضب اللي انت عايزه لكن انا بنتي مش هتعمل كده وده اخر كلام يعني يرديكي عمي بعد ما نتجوز اطلع غير قدر على الانجاب ويحصل مشاكل ساعتها يحلها الف حلال وجايز نصيبها كده وجايز لو خلفت عايل يطلع على مأخذة حرامي او مدمن يا ابني محدش بيعترض عن النصيب هي كلمة واحدة كتب الكتاب الخميس الجاي اه ولا لا؟